وخلق كل شيء فقدره تقديراً واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون وهم يخلقون ولا يملكون لأفسهم ضر وولا نفع وولا يملكون ولا يملكون موته ولا حياته ولا نشوراً وقال الذين اكتفروا وقالوا أساقير الأولين كتتبها فهيتم لا عليه فهيتم لا عليه بكرته وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما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 تتبعون إلا رَدُّ لَمْ مَسْحُوراً أَضْرَكَ إِذَا ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَظَلُوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلَ تَبَارَكَ الَّذِي إِمْشَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ دَنَاتِ دَنَاتٍ تَدْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَدْعَل لَكَ قُصُوراً بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رتهم من مكان بعيد إذا رتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظوا وزفيرا وإذا خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصير لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول بللتُ معبادها أولئك أمهم ضللوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء من أولياء ولكن ما تعتهم وأبائهم حتى نسُدِّك حتى نسُدِّكَ وكان قوما برا لقد كذبونكم بما تقولون فما تستطيعون فما تستطيعون صرفوا ولا نصرة وَمَن يَظْلِم مِنْكُم نُذِقه عذاباً كَبِيراً وَمَا أُرْسَلَ قَبْلَك مِنَ الْمُوسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الأَسْوَاقِ ودعنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يردون للقاء أنا لولا أنزل علينا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استثمروا في أنفسهم وعتو وكبرا يوم يرون شرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجر محجورة وقد لنا إلى ما عملوا من عمل فدعنا فدعناه وباء من ثراؤ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقينا ويوم تجقق السماء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 كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه تغتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على ودوههم إلى جهنم أولئك شرهم مكانا أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وادعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدهيرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وادعلناهم للناس آية واعتدنالظالمين عذابا أليما وعادوا وتمود وأصحاب الرس وقرونا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرة وكل ضربنا له الأمثال وكل تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، أَفَلَمْ يَكُونُوا يَعْرُونَهَا، بَلْكَانُ لَا يَعْرُضُونَ السُّورَ. وَإِذَا رَأُوكَ إِنَّهُمْ يَتَخَذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِنْ كَادَ لَيُضِلَّ.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 وهو الذي مرد البحرين هذا عز فراك وهذا منح عجاج وهذا منح عجاج وجعل بينهما بغزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدوا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 وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استغى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل له اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنفسد لما تأمرنا وزاده النفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرًا منيرًا وهو الذي جعل الليل والنهار رصيفا لمن أراد أن يذكر أو أراد سكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم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 ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقترون ولا يقترون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى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 والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين قرة أعينه ودع لنا لمستقيما إماما أولئك يجزون الغفرة بما صبروا بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها